فإِن عْرَبّ فَقُلْ الأأَن ذَوْتُكُم صَعقَةَ مِس لَ صَاعقَاتِ عَ وَسَمودَ إج أَتْهُم الرُسُلُ مِم بَيْنِ أَْدهِم وَمِ خَلْفِهِم أَلَّا تَعبُدُ إَِّا اللهَّ قوا لَ شَ أَرَبُّناَا لَأَن زَلَمَ لائِكَةَ فَإَِّ بِمَا أُررسِْلتُمُ بِهِ كَافِرُون فَأَمَّا عَدُ فَسْتَكْبَروا فِي الْ الأأَرِّ بِغَيْرِ الْ الحَقِّ وَقُ مَنْ أَشَدُّ مِنا قُوه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 لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَخْزَا وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ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 حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ